أيها الأخوة المؤمنون الآن نطا مع قرآن المغرب القارئ الشيخ محمد رفعت في كلاوة مباركة من سورة هود وقصر الصور من الله الرحمن الرحيم और ये ही है I want film. كنا إخوذ الإيمان للإسلام في رحاب تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت وأتامت لما تيسر من صورة هود وقصار الصور